فَلَنَقْصَّنَ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذِ الْحَقُّ فَمَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُلَايَكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَضْنِمُونَ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ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 فَلَمَّذَا قَالَ الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سُوءَ أَهْوَمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَلَا دَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَلَى التِّلْقُمَ الشَّجَرَةَ وَأَقُل لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ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 حتى إذا دارت فيها جميعاً قالت أخرىهم لأولهم ربنا هؤلاء أضلنا أضلنا فأتهم عذاب ضعف من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا لَّا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ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 ان فيض علينا من الماء او مما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وورتهم الحياه الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوه لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 أَوَأَنجَيْتُم أَن جاءَكُم ذِكْرٌ مِن رَّبِّكُم عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُم لِّيُنذِرَكُم وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُم تُرْحَمُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ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 وقد جاءتكم بينة من ربكم هذه لاقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم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 وإلى مدين أخاهم شعيباً قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غيرهِ قَدْ جَاءَتْكُم بَيْنَةٌ مِن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُنَّ أَشْيَاعَهُمْ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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أولا تعودن في ملتنا قال ولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في مللكم بعد إذ مجدنا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علماء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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا وقالوا قد مس أباؤنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعون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 أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ أفأمن أهل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 أَوَلَمْ يَهْدِنِ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَلَّوْنَ شَاءُ أصبناهم, أَصَبْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تِلْكَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا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 فغوني بهنالك وانقلبوا صاغرين والقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون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 قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كسفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون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 وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ نُعْبَدُهُ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا شَاوِرْهُمْ دَاعًا فَاسِقٍ سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 وَلَمَّا موسى مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ رَضْبَانَ أَسَفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَنwَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنُ أُمَّ إنت القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجاد مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وادخلنا في رحمتك وانت أرحم الراحمين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 أنت ولينا فاغفذ لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال ذا بي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ خُلُنَ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يَتَبِعُونَ الرَّسُولَ نَبِيَ الْأُمِّ يَالَذِي يَجْدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيْلِ يَأْمُرُهُمْ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَلِمًا ويحل لهم الطيبات ويحلم عليهم الخبائف ويضع عنهم مصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إني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 وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُونُوا مِنْهَا حَائِظِينَ حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَأَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ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 إلَّا أَتِيهم حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبَتِهِمْ شُرَّعُوا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهم كَذَلِكَ لَبْلُونَ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّتُمْ مِنْهُمْ لِمَ تَعْضُونَ قَوْمًا لِلَّهِ مُحْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا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 وما عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسوهم سوء العذاب إن ربك لسريع العطاب وإنه لغفور رحيم وَمَا بَطَّنَاهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ أَمَّا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَبِ مِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ يَرِثُونَ الْكِتَابَ يَأْخُذُونَهُ عَرَضًا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا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 وَأَتَلُّ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيناهُ آياتنا فَنَسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَهُ وَقَالَ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 الذي خلقكم من نفس واحده وجعل منها زوجها ليسكن اليها فَلَمَّا تَغْشَى حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَ الدَّعْوَ اللَّهُ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحًا لَئِنْ آتِيتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا أَتَاهُمَا فَتَعَالَى <تصفيق> اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثانكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين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 وهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزونك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله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 لَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ